وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةَ تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ لا اله اברהيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبين من ربهم لا نفرق بين احد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 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبغَةُ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صَبغَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّ وَنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَن يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًا أَوْ نَصَارَى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنته من الله وما الله بغافل إنما تعملون تلك أمم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون.